وسننا ان شاء الله تعالى يقرؤوا علينا مسلسل بالمحبه ان شاء الله تعالى وبعد ذلك ان شاء الله تعالى ستقرا عليه النوبيه ان شاء الله تعالى فارجو من الشيخ الفاضل ان يتفضل اللاقط ويبدا تبارك الله في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى عليه وصحبه أجمعين وبعد اولا الحديث المسلسل بالعفالية أقرأ أنني العبد محمد بن عبد الله شوجابادي البكستاني أرويه وأفضل حديث سمعته من الشيخ الألامة محمد صواد طواه الدمشقي حفظه الله تعالى بالمدينة المنورة بالجبال الرحمون جرهمهم الرحمن إرهموا من في الأرض جرهمكم من في السماء ها وأجازني الشيخ الألامة المحدث الرابي ابو نوادي عادئ عمر المدخلي حفظه الله تعالى وهو يروي هي واول حديث سمعه من الشيخ العلامه حمود بن عبد الله بن حمود تويدري باسانيده المتصله المذكوره في نهج البديع حاليا الحديث المسلسل بالمحبه وهو ايضا ارويه من شيخنا العلامه المحدث ربيع بن هادي عمر المدخلي ثم المدني المكي وهو يروي عن الشيخ احمد بن جاهيا النجمي باسانيده المتصله الى الشيخ عقبه بن مسلم قال الا ابو عبد الرحمن الهبلي قال سنا به كلهم من اولهم الى اخرهم يقول اني احبك فقل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال لي معاذ بن جبل إني أحبك فقل العذري وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فقل الله ما عيني على ذكرك وشكرك وحسن إبرازك وفيري ويات أبي داود يا معاذ والله إني أحبك وصي يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاه تقول اللهم عنا لا ذكرك ولا شكرك ولا حسن عبادتك ايها الاخوان العلماء الفضلاء اني احبكم فقولوا اللهم عنا لا ذكرك ولا شكرك ولا حسن عبادتك واخيرا انا اجفتكم اجازه عامه كلكم عندي مرجياتي وسمعاتي وما خصوصا الحديث المسلسل بالاولياء والحديث المسلسل بالمحبه كما اجازني مشايخ العجله الكرام كما اجازني شيخانا المذكوران كما اجازني شيخان المذكوران الدمشقي والمتخلي فزادكم الله علما وعملا صالحا وهياكم الله حياة طيبه والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الله تعالى هذا قد قرى علينا الشيخ المقبال محمد بن عبد الله الشجاع حفظه الله المسلسل الاولي اولا ثم قرأ علينا المسلسل بالمحبة أيضا، وكذلك يربي الشيخ حفده الله مسلسلات أخرى منه المسلسل بالمشارة، يعني بالهلود في غالبه، وهو يربيه أن شيخ الفاضل أبي سعيد شرف الدين الدهلبي، وهو يربيه بإجادةه العامة أن الشيخ الفاضل الشيخ الكل في الكل سيد نظير حسين المحدث محدث الدهلوي وهو يروي محمد اسحاق بن محمد افضل الدهلوي وهو يرويه ان عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي ان أبيه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي عن العلامه ابي طاهر ابن ابراهيم القراني عن حسن بن علي العجمي عن العلامه المحقق محمد بن يوسف الصديقي القراني بإجازته من نور علي بن محمد بن مطير حاء وروى أبو طاهر الكوراني عن أبيه إبراهيم بن الحسن الكوراني القردي قال وهو هو وحسن العجيمي أخبرنا عاليا المعمر عبد الملك بن عبد اللطيف بن عبد الملك العباسي الأحمدي وزاد العجيمي والفقيه علي بن مطير بإجادتهم العامه من مفتي قطب الدين محمد بن العلاء دين النهروالي الأصل اللاري المولد المكي عن والده العلاء أبي الأباس أحمد بن الشمس محمد القجراتي النهروالي ثم المكي وهو يرويه بأسانيده متصلة بسماعه الفربري وقال أخبرنا البخاري قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر وهو ابن كدام الكوفي قال حدثنا كتادة وهو ابن دعم السدوسي قال حدثنا زرارة بن أبي أوفا وهو أبو حاج بن البصري قاضيها النبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به صدورها أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم وكذلك يربي الشيخ الفاضل جميع المسلسلات المعروفة عند أهل الحديث فحفظ الله تعالى الشيخ الفاضل وجزاه خير الجزاء والآن أريد من الشيخ قاسم ظاهر أو من الشيخ أبو مريم المصري حفظهم الله أيهما يشاء أن يقرأ على الشيخ النببي بارك الله فيكم وجزاكم خيرا تفضل لكم اللاقت السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد بالإسناد إلى فضلة الشيخ الشجاع أبادي حفظه الله عز جل ونفع به وبعلومه ورزقنا رزقه العلم النافع والعمل الصالح وختم لنا جميعا بخير بالإسناد إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين بهداياتهم وبيان رأي الدين بالدلائل الخطية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة. على تعاقب السنين وبالسنن المستميرة للمسترشدين, للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله عليه وسلامه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الضرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمة أربعين حديثا من أمر دينها بعثاه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثاه الله فقيها عالما وفي رواية أبو وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن سعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة, من أي أبواب الجنة شئ وفي رواية ابن عمراء كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه فقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم التوصي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وابو بكر الآجري وابو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والضار والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصاروني وعبد الله بن محمد الأنصري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخين وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق, وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم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 وهي أربعون حديثا مجتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه ونحو ذلك ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيح البخاري مسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظه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 فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن ابراهيم ابن المغيرة بن بردزبه البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال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 فمن اتقى الشبهات استبرئ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا والا لكل ملك حما الا وان حمى الله مخاربه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم الحديث السابع عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري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 الحديث التاسع عن أبي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم الحديث العاشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وان الله تعالى امر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها رسل كل من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا كل من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم الحديث الحادي عشرة عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب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 قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتباه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتباه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح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 أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلالة وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل, أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلالة فعلته معتقدا حله. والله أعلم الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغون نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اققى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو ان اولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على افجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو ان اولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فاعطيت كل انسان مسألته ما نقص ذلك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 يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهريات صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي ببع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال رأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم الحديث السادس والعشرون عن أبي هرارة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري مسلم الحديث السابع والعشرون عن النوافذ بسمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن بسطة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفت قلبك البر ما مطمأنت إليه النفس وطمأن إليه القلب والإثم ما حات في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حمدل والدارمي بإسناد حسن الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذارفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد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 وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكيلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخدهم إلا حصائد ألسمتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن, ناشر جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 فقال اذهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والضرر وغيرهما مسنداء ورواه مالك مالك في الموطا مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن, لكن البينة على من على المدعي ولمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين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 لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يرى بعضكم على بي بعض يكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم الحديث السادس والثلاثون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 فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وان بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أبعاف كثيرة وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وان بها فعملها كتبها الله سيئة وحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف فانظر يا أخي وفقنا الله ايئك إلى عظيم لطف الله تعالى وتامل هذه الألفاظ وقوله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 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته في الحرب وما تقرب إلي عدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وعاده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله يرددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته رواه البخاري الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كبي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 أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يطيل بقاءه في طاعته وأن يرزقنا وإياكم العلم من والعمل الصالح قولوا قولي هذا استغفر الله ولكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله تعالى الآن يسمعنا الإجادة للنوذية ان شاء الله تعالى وسيقرا الاوليه مره اخرى ان شاء الله تعالى لمن لم يسمعها ان شاء الله تعالى اولا يسمع الشيخ الاجابه الخاصه بالنبويه ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخوه سميتو ا منكرى علينا النبوي انا اجدته خاصا لكم كلكم اه خاصه نعم يعني انا اجدته لكم اجازه خاصة للنبوية وباقي القطب ايضا ان شاء الله لكم اجازه اولا اه قراتو اه العوالية اه اقرروا الآن ثانيا عن ابي محمد بن عبد الله شجاعي الباكستاني ارويه وهو اول حديث سمعته من الشيخ العلامه محمد فوات واه دمشقي حافظه الله تعالى بالمدينه المنوره بالجوال ارحمون يرحمكم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء اورقي بن جليل تلوي سبيط شود نعم سنان الحديث مسلسل بالمحبه وهو ايضا ارويه من شيخنا العلامه المحدث ربيع بن هادي امير المدخلي ثم المدني المكي وهو يروي عن الشيخ احمد بن جاهه النجمي باسانيده المتصله الى الشيخ عقبه بن مسلم قال ابو عبد الرحمن الهبلي قال ثنا كلهم من اولهم الى آخرهم يقول اني احبك فقل اللهم عينني على ذكرك وشكرك وحسن عبادت قال علي معاذ بن جبل اني احبك فقل الى آخره وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ انني احبك واقول اللهم اني على ذكرك وَشُكْرِكَ وحسن عبادتك وفي روايه ابي داوود يا معاذ والله اني احبك اوثيق يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاه تقول اللهم اني على ذكرك وشكرك فقول الله هم إن على وَشُكْرِكَ ووشكرة وصل بعضقال واخرا انا عجا تكم إجاازة عام أي يربية كلكم أن مروات وسموعات وضا الآن قرات النية خصوصا الحديث المسلسل بالعولية الحديث المسل بالمة. كما أجازني مشايخي الأجلة الكرام كما أجازني شيخان المذكوران الدمشقي والمدخلي، فزادكم الله علما وعملا صالحا وهياكم الله حياة طيبة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بارك الله فيكم جدات الخير الجدات. جل الله تعالى شيخنا الفاضل محمد بن عبد الله الشجاعي بن ونرجو منه أن يسعدنا بقراءته وسمائه لكتب الأحاديث وإن شاء الله تعالى سيقول معنا في الموعد القادم وسأ نتصل به إن شاء الله تعالى مرة أخرى للوقت فما فلما تهيئ الشيخ حفظه الله إن شاء الله تعالى سنعلن في غرفة الملتقى إن شاء الله تعالى في منتدي فعاليات غرفة الملتقى إن شاء الله تعالى وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سنقرأ عليه بعض الأجزاء الحديثية والفوائد والأمال وإن شاء الله تعالى سنتواصل به ونرجو منكم التواصل والتواجد معنا إن شاء الله تعالى وكذلك طلب بعض الإقوة الكرام والمشايخ العظام أن أجيز الإخوان بالمسلسلات من طريقي فهأنا الآن أبو عبد الرحمن محمد رفيق الطاهر سأوجيز جميع الحاضرين أن عني بالمسلسلات وغير ذلك من قطب الفضائد والأمالي والأجزاء وكذلك المصانيد والجبامع والصحاح وكل ما يجوز لي روايته إن شاء الله تعالى. أجزتكم إجابة عامة إن شاء الله تعالى. كما سمعنا في هذا المجلس حديث المسلسل بالأولية والمسلسل بالمحبة وكذلك الحديث المسلسل بالهنديين في غالبه وكذلك الأربعين لنوبي رحمه الله تعالى وقلهم إن شاء الله تعالى يجوز لكم أن تروعني رواية خاصة عدا ذلك فهو داخل في إجازة عامة إن شاء الله تعالى وسنرفع هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى في ملتقى للأسر وقد سجل هذا اللقاء ان شاء الله تعالى وستجدونه بعد دقائق ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الشيخ الكبير الشيخ الشجاع عبادي والشيخ الحبيب رفيق طاهر الذي أسميه رفيق الخيري وأشكر كل من حضر هذا المجلس المبارك إن شاء الله عز وجل وإن شاء الله الشيخ أبو محمد الجعفري والشيخ عمر الحيدي يرفعوا هذا المجلس الكريم على سفحة الملتقى ونسأل الله عز وجل ان نتواصل وان يديم علينا هذا التواصل كي نتعلم ونستفيد من علمائنا وبارك الله فيكم جميعا ونسأله تعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم طيب ان شاء الله بإذن الله أجيزكم, اجيزكم جميعا برواية المسلسل بالأولية آه والمسلسل آه بالمحبة والذي قرأتهما على الشيخين عبد الله وعبد العزيز بن محمد الصديق الغماري بإثنادي, بإثنادي إليهما ومنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيزكم إجازة خاصة ولمن حضر هذا المجلس خاصة ولا أحب أن أجيز إجازة عمنا <تصفيق> أجيزكم أو أجيز من حضر مجلسنا خاصة هذا وصل الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا من يريد أن يتحدث فمعه المايك وإن شاء الله بإذن الله سيتم غلق الجلسة بعد قليل فإذا أراد أحد أن يتكلم فليتكلم كما أجهزكم طيب حاطف كما أجهزكم أيضا برواية الاربعين النووية والتي قرأتها اكثر من مرة على الشيخ عبدالعزيز بن محمد المسديق الغماري باسناده بالامام النووي والحمد لله وصلاة وسلامه على محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونسأله أن يوفقنا وإياكم لما يحبوه ويرضاه كما أسألكم أن تدعوا لأمي لأنها مريضة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يكتب لنا ولكم الأجر الكبير إنه على كل شيء قطير اللهم عزكم, اللهم عزكم. اللهم عزكم. والجلسة ما زالت مع الدكتور رفيق طاهر فهو الذي بدأها وهو الذي ينهيها فالله يبارك فيكم فليس لي في هذه الجلسة ناقة ولا جمل <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه لعلنا أه نغلق الجلسه الآن إن شاء الله تعالى ونرجو من الاخوه الافاضل رمزي بن حسان وكذلك عمر الحيدي وابو أحمد أبو الحسن أحمد السكندري ومن غيرهم من المشايخ الكرام وكذلك ابو محمد الجعفري وغيرهم الذين سجلوا هذا اللقاء المبارك ان يرفعوه على صفحات الملتقى ان شاء الله تعالى إن شاء, وقد ان شاء الله تعالى وقد سجلت لك ا والان انا ارقعه الارشيف ان شاء الله تعالى وسادع رابطه بعد 10 دقائق ان شاء الله تعالى في اللقاء ا محمد بن عبد الله الشدي عبادي موجود لدينا وهو يشرف الشيخ ابو مريم. حفظه الله لأنه أرسل الكتاب كتابه المبارك الذي حققه وهو كتاب القراءة للإمام بخاري رحمه الله والآن ان شاء الله تعالى يكلم الشيخ محمد بن عبد الله الشجع عبادي مع أبي مريم حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله